قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن زيد بن أ س ل م توفى س ن ة ستين وثلاثين و م ا ئ ة عن عطاء بن يسار توفى س ن ة ستين و م ا ئ ة وقيل س ن ة أ ر ب ع ي ن وتسعين أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عطاء بن يسار لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرسل لكن وصله البزار في مسنده عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هنا في هذا السند ليس م ر س ل ا بل متصل مرفوع لكن سند البزار ضعيف إ ل ا أ ن ه يشهد له ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الوثن صنم لكن اختلف أ ه ل اللغه ة ل ب ي ن هل م ا فرق ه بين الوثن والصنم فرق أ م لا فرق بينهما قيل هو هو قيل الصنم هو الوثن وقيل لا الصنم له ج ث ة م ش خ ص ة والوثن لا جثه له شيء منصوب لكن ليست له ج ث ة م ش خ ص ة وقيل العكس قيل الوثن هو ما له ج ث ة والصنم ما لا جثه له والحاصل أ ن كلا من الصنم والوثن مما عبد من دون الله تعالى ك ا ن له ج ث ة ن ع م لم تكن له نعم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اتخاذ القبور مساجد واتخاذها اوثانا كان ا ل أ ص ل في حصول الشرك في البشر ف إ ن ه م في القديم كانوا إ ذ ا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا ص و ر ة ذلك الرجل الصالح وعبدوا الله عند قبره وعند صورته لماذا ل ي ت ويتذكروا ر صورته و ا ل عبادته ويتذكروا طريقته ويتعظوا بمصيره ويعبدوا الله عند قبره ثم مضى على هذا ز م ن وخلف من بعد أ و ل ئ ك أ خ ل ا ف ر أ و ا صنيع ا ل آ ب ا ء من ع ب ا د ة عند تلك الصور وعند تلك ا ل أ و ث ا ن وعند تلك القبور ولم يعرفوا مقاصد آ ب ا ئ ه م من ا ل ع ب ا د ة هناك وزين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م و أ ل ق ى إ ل ي ه م أ ن اباءكم كانوا يعبدون تلك القبور وتلك ا ل أ و ث ا ن وتلك ا ل س و ر فعبدوها فكان هذا أ ص ل حصول الشرك في البشر و إ ل ا فادم أ ب و ه م عليه السلام لم يكن مشركا فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مع أ ن ه صلى الله عليه وسلم لا تلحقه ت ب ع ة في ذلك أ ر أ ي ت م لو اتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا لو اتخذ قبره وثنا أ ك ا ن يلحقه صلى الله عليه وسلم هو ضير لا لا, لا ضير حاشا وكلا قد قد, قد عوبد عيسى عليه السلام من دون الله ولا وذلك لا يضير عيسى عليه السلام شيئا وقد قال ربنا سبحانه وإذ قال الله يا ي ع سبحانك ى ن أنت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون مريم وأمي قلت قال الله س ب ما يكون لي أ ن أ ق و ل ما ليس لي بحق إ ن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أ ع ل م ما في نفسك إ ن ك أ ن ت علم الغيوب ما قلت لهم إ ل ا ما أ م ر ت ن ي به أ ن أ ع ب د ا ل ل ه ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أ ن ت الرقيب عليهم و أ ن ت على كل شيء شيء فهم عبدوه وما ضاره ذلك شيئا عليه السلام فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذ قبره وثنا ما كان ذلك ليضيره صلى الله عليه وسلم لكن هذا التحذير منه ص ل ى الله عليه وسلم في ه تجل عظيم ل ص ف ة من ص ف ا ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كونه ر ح م ة للعالمين وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين لانه كره صلى الله عليه وسلم أ ن يقع ضلال في أ م ت ه بسبب شان من شؤونه لو لو ل اتخذ قبره وثنا يعبد لكان هذا حاصلا ً بسبب أ م ر راجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبره عابد القبر عابد قبره صلى الله عليه وسلم هذا في ضل عظيم وانما يضل بسبب شيء راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم هو قبره فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع هذا بسبب شيء راجع اليه فحذر من ان يتخذ قبره وثنا وإذا واذ حذر صلى الله عليه وسلم أ ن يتخذ قبره وثنا فهذا ت حذير من أ ن يتخذ قبر غيره من باب أ و ل ا ه وثنا ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم ل أ م ت ه السلامه من أ ن تقع ما وقع فيه اليهود والنصارى من ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن بعد اهتدائها ف إ ن ه م اهتدوا ثم وقعوا فيما, فيما حذر منه ونهي عنه ولذلك كان مالك رحمه الله يكره أ ن يطلب موضع ا ل ش ج ر ة التي بيع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة هذه ا ل ش ج ر ة عرفها من بيع وعرفها من لم يبايع قي ممن قيل له هاهنا بيعنا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ثم لما, لما, لما كان سفي زمن عمر و ر أ ى عمر رضي الله عنه احتفال الناس بهذه ا ل ش ج ر ة قطعها لكن لما قطعها موضعها لم يخف ى على من كان يعلمه ولكن موضعها خفيه على من بعدهم فصاروا يتطلبونه ويبحثون عنه فكره مالك ذلك كره للناس أ ن يبحثوا عن موضع ا ل ش ج ر ة و أ ن ينقبوا عنه و أ ن يتطلبوه لماذا خ ش ي ة أ ن يتخذ الموضع وثنا يعبد وفي التحذير من, من, من, من اتخاذ الموضع القبور أوثانا و من بناء المساجد ل ع ي هذه ا أحاديث جدا منها وردت موطأ كثيرة حديث ه ا لا تتخذوا قبري وثاني اشتد ا ل ل قبري عبد غضب الله على قوم ا ذ ا أنبيائهم هذه مساجد من ل أ ح ا د ي ث ما رواه الشيخان عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل اتخذوا ع ن الله اليهود قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد قالت ولولا ذاك ل أ ب ر ز قبره غير أ ن ه خشي أ ن يتخذ مسجدا ومن هذه ا ل أ ح ا د ي ث ما رواه الشيخان عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد ومن هذه ا ل أ ح ا د ي ث ما رواه الشيخان عن ع ا ئ ش ة وابن عباس رضي الله عنهم أ ن ه م ا قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خ م ي ص ة على وجهه صلى الله عليه وسلم فاذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك ل ع ن ة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد قال يحذروا مثلما صنعوا ومن ذلك م راه الشيخان أ ن أ م س ل م ة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ك ن ي س ة ر أ ت ه ا ب أ ر ض ا ل ح ب ش ة يقال لها ماريه فذكرت له صلى الله عليه وسلم فيها ما ر أ ت ه فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل ئ ك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح أ و الرجل الصالح ا ومن ذلك من هذه الاحاديث عن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرء الى الله ان يكون لي منكم خليل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 أ ل ا فلا ت ت خ ذ ا ل ق ب و ر مساجد إ ن ي أ ن ه ا ك م عن ذلك ومن ذلك أ ي ض ا ما رواه ابن حبان وابن خ ز ي م ة وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن من شرار الخلق من تدركه ا ل س ا ع ة وهم أ ح ي ا ء ومن يتخذون القبور مساجد ولهذه المعاني لهذه ا ل أ ح ا د ي ث وما في معناها بالغ المسلمون في سد ا ل ذ ر ي ع ة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ت م تعلمون أ ن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أزواجه كانت م ح ي ط ة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد إ ل ا جدار المسجد فلما كثر الناس في ا ل م د ي ن ة وضاق عنهم المسجد احتاجوا أ ن يوسعوه فلما وسعوه دخلت فيه بيوت أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم من تلك البيوت التي دخلت بيت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وفيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر ص ا ح ب ه فصارت القبور في المسجد فسدا لهذه الذريعه وفرارا من هذا الذي حذر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بنوا بنى المسلمون على هذه القبور بنوا عليها حيطان هم بنوا حائطين لكن بنوا الحائطين على ص ف ة محرفه ة ك ذ ا بحيث التقى الحائطان في الطرف و ك أ ن البناء صار يعني شبيها بالمثلث بحيث إ ن ه من أ ر ا د ان يستقبل القبور لا يمكنه أ ن يكون م س ت ق ب ل ا ل ق ب ل ة ومن أ ر ا د أ ن يستقبل القبله لا يمكن أ ن يكون م س ت ق ب ل القبور بنوا الحيطان و أ ع ل و ه ا وسدوا المداخل إ ل ي ه ا حتى لا تظهر القبور في المسجد فيقع ما حذر, ما حذر صلى الله عليه وسلم منه ثم خشي المسلمون أ ن يتخذ موضع الموضع القبر قبله لأن القبور هذه في م ق د م ة المسجد و لا بد أ ن يصلي المسلمون خلفها فستكون في قبلتهم فلهذا حرفوا هذا البنيان لكن طبعا وقع تغيير بعد ذلك في عهد المماليك ثم وقع تغيير آ خ ر في عهد بني عثمان د و ل ة العثمانيين فصار في وهو الحاصل الآن وهو الواقع الموجود إلى الآن القبور تقع في بناء إلى وهو وهو تقع مربع الشكل مسور بالحيطان ا ل ع ا ل ي ة وهي التي فوقها ا ل ق ب ة الخضراء الظاهره ة ا ا ل ظ ر ة لمن ينظر في سقف المسجد وحول الحيطان ساتر فالذي يصلي ا ل آ ن و إ ن كان أ م ا م ه القبور ف إ ن ه لا يصلي إ ل ي ه ا لوجود هذه الحيطان وهذا الساتر ق اشتد ل صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل وثنًا ا يعبد قبري غضب الله على قوم اتخذوا قبور أ انبيائهم مساجد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور مساجد نعوذ بالله مما يكون سببا في اشتداد غضب الله وعذب هؤلاء إ ذ ا اشتد غضب الله عليهم هذا اكبر ما هي ع ل د ه م ا ل ع ذ ا ن س ا الله العافيه اذا اشتد غضب الله عليهم ولهذا قلنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقد قال الزرقني ا في الزرقني ا هذا ا ش ر ي ح الموطا وقال فيما م ع ن ى ما معنى اتخاذ القبور مساجد قال ا ح ت م ل هي ان تكون الصلاه اليها احتمل أن تكون الصلاة عليها وهذا الحديث فيه دليل لمالك فيما ذهب إ ل ي ه من سد الذرائع الرسول صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ القبور مساجد ح م ا ي ة لجانب التوحيد لان لا يعباد غير الله مع الله فسد ا ل ذ ر ي ع ة إلى ذلك سد الى ذ ر ع ة إ ل سبب قد يوصل إ ل ى الشرك وهذا شيء قاله ا ل م ا ل ك ي ة ما هو الذرائع ا ل ذ ر ي ع ة ما هي ا ل ذ ر ي ع ة بعض ا ل أ ص و ل ي ي ن يعرفونها تعريفا أ د ب ي ا يقولون ا ل ذ ر ي ع ة هي التوصل بالمباح إ ل ى ما فيه جناح أن, أن, أن يفعل أ ن يكون العمل في نفسه لا م ف س د ة فيه ليس فاسدا ليس سيئا ليس حراما ليس مكروها يكون مباحا ع م ل ه في نفسه مباح لكن يكون هذا العمل هو في نفسه و س ي ل ة إ ل ى محرم هو في نفسه مباح لكنه يوصل إ ل ى محرم فيمنع ذلك المباح هذا وسد ا ل ذ ر ي ع ة س د ة ا ل و س ي ل ة ا ل م ب ا ح ة الموصله الى غير مباح مثال في البوادي نسج تحتاج إ ل ى حفر ا ل أ ب ر فيجيئون إ ل ى طريق يمر منه الناس تمر منه البهائم فيحفرون فيه بئرا حفر البئر في نفسه مباح لكن هذا المباح الذي هو حفر البئر في الطريق يتوصل به إ ل ى محرم وهو سقوط الناس فيه وهو سقوط البهائم فيه و إ ه ل ا ك الناس والبهائم م م هذا شيء ح ر الفعل في نفسه مباح لكن يتوصل به إ ل ى محرم فسد ل ل ذ ر ي ع ة ومنع من ذلك المباح فيقال حفر البئر هنا ح ر ا لماذا سدا ل ل ذ ر ي ع ة ا ل ذ ر ي ع ة عندنا عند العلماء ث ل ا ث ة أ ق س ا م قسم معتبر إ ج م ا ع ا وقسم ملغا إ ج م ا ع ا وقسم وقع فيه خلاف هو الذي يذهب إ ل ي ه ا ل م ا ل ك ي ة وغيرهم يخالفهم فيه قسم معتبر ب إ ج م ا ع ش ب ي ع العلماء يعتبرون هذه ذ ر ي ع ة ذ ر ي ع ة ويسدونها مثل هذا الذي ذ ك ر ن ا سد حفر ا ل ب ئ ر مباح ولكن في الطريق هو سبب الى اهلاك الناس ويلاك البهايم فيحروم مثلا سب ا صنم ا ن انسان ل ص م الله يا فيه تسو بوسانه فيه سو ب ا ل ل ا رب العالمين تسو بوما بودا هو فيه سو بوما بودك سبوسانه مفينه س ي ن ت ي سبوسانه مفينه سبوسانه مفينه سبوسانه مفينه سبوسانه مفينه سبوسانه مفينه سبوسانه ملي هذا سدللله ذريه هذي ذريه تم و تباره تم بل ايجما القسم ثاني ذ ر ي ع ة م ل غ ا ة ب ا ل إ ج م ا ع لا يعتبرها أ ح د مثل ي ج ي ء ك إ ن س ا ن فيقول لك نحن نمنع من غرس العنب نمنعه نمنع. لا يغرس أ ح د ع ن ب ا لماذا ل أ ن ه قد يعصار خ م ر ا طبعا ينبغي أ ن تفهموا ا ل آ ن هناك م ئ ة ن ا سئلت عن هذا هناك من الناس, يعرفونه من الناس من يزرع نوعا من العنب للخمر فقط هو لا, لا يبيعه ا ل أ س و ا ق هذا محرم طبعا وكلامنا ليس في هذا لأنه له هذه ألغاها يعتبروها لماذا؟ يتخذ ذريعة إنما كلامنا أن المفتي أنا العنب الدنيا خمرا العلماء بالإجماع أن أمنع من نقول العنب لم يعتبرها ولم يحرموا فيقول يجيء في قد غرس غرس بسبب هذا ولهذا يقول الشيخ سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي صاحب المراقي يقول وانظر ت د لك ي العنبي في دوال ل وكل مغربي. في كل مشرقين وكل مشرقين مغربي مشرقين مغربي جمع مدلاء ترى في العنبي دالية دوال في والمغربي لم يعتبروا هذه, مثل ذلك ايضا هذه يقول لك مثل انسان أ ن ا أ م ن ع أحرم على أ ك ث ر من أ س ر ه أ ن يشتركوا في سكن واحد لماذا احتمال ل ا و ق ع الزنا احتمال قائم هذا、طيب. نقول له لكن هذه ذريعة ملغاة إجماعا. لم أحد من يمثلون بنوع نوع من وقسم هو له ملغاة الغاعة لم العلماء ثالث المختلف له مثلا الأجال الأجال هذه يعتبرها فيه ذريعة بيع بيع إجماعا أحد تجيء الى إ ن س ا ن مثلا إ ل ى بائع تقول له أ ر ي د منك أريد هذا الهاتف بكم تبيعه ي ق و ل تقول تبيعه له بكم إ ى أ ج ل إ ل ى شهر مثلا حتى تخلص يقول لك أ ب ي ع ك هو ب أ ل ف درام فتاخذ أ خ ذ ل ل ت ت ي ف و ن أ الهاتف هذا صار ملكا لك ولكن لا تدفع الثمن ا ل آ ن إ ل ى شهر ثم تقول له كم تشتريه مني الان آ ن نشتريه منك فيقول لك درهم ل تقول له فتعطيه الهاتف ويعطيك 800 درهم. أنت لما الهاتف لا الهاتف مالا ولكن توصلت البيع إلى مال لكن الآن ل آ آ ن أنت أنت أنت كأنك أنت فتعطيه جئت تشتريه تريد تريد تريد أخذ صرت أخذت حقيقة ويعطيك هكذا درهم بهذا هي درهم أخذ ما ا شيء لتردها أ ل ف ا بعد شهر فهمت الكلام؟ الان ك ل م ا ل آ هذا هو القسم المختلف هذا النوع من البيع يسميه غير المالكيه ة بيع العينة نحنون من بيع العينه ئ ع ا ب إذا نظرت إلى كل ب ع ثم البائع اشترى منه التلفون ب ث م ا ن م ا ئ ة درهم حاله هذا بيع صحيح ايضا لا شيء فيه لكن لما كان البيعتان وسيلتين ذريعتين الى الربا م ن ع منهما لان ع ن ا قاعدة ا في ل ف ا ل س ل ع ة الخارجه من اليد ا ل ع ا ئ د ة اليها م ل غ ا ة ا ل س ل ع ة الخارجة من اليد العائدة أنا ا إلي ل من ي بعتك ت فما و ن ث أخذت ل ل ت ي ف ف و ن الذي يدي إلى ه ه صفقة فما ملغاة ل ا ذ بقي ننظر جهه أ خ ر ى ننظر إ ل ى أ ن ن ي أعطيت ث م اعطيت ن م ا ئ ة أ ث م ا ن م ا ئ ة ل أ خ ذ أ ل ف ن س ي ئ ة وهذا الرباع فهذا يمنعه ا ل م ا ل ك ي ة وهذه ا ل ص و ر ة يمنعها بعض ا ل ح ن ا ب ل ة أ ي ض ا و ا ل ش ا ف ع ي ة ي خ ا ل ف و ن ا يقول هذا مباح هذا القسم المختلف فيه وهذه الذرائع الربويه هذه ا ل أ ق س ا م من سد الذرائع هي التي ذكرها ابن عاصم الغرناطي في منظومته في ا ل أ ص و ل المرتقى ي ق وعندهم ل و سد الذرائع ح ت م كمثل ا م ت ن ا ع من سب الصنم هذا إجماعا نحتم وبعضها لم يعتبر كالحجري من اغتراس الكرم اغتراس من خ وقسمها ف الخمري هذا لم يعتبر و الثالث عند مالكي معتبر لديه في المسالك كمثل د ع و ة الدم دون المال في ر أ ي ه والبيع للاجال ل ق عبيد الله بن يحيى رحمه الله عن مالك عن عن الربيع بن ابن شهاب عن محمود بن يحيى وحدثني الأنصاري محمود الله الله مالك رحمه أ ن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أ ع م ى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا تكون ا ل ظ ل م ة والمطر والسيل و أ ن ا رجل ضرير البصر ف ص ل ي رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ي ن تحب أ ن أ ص ل ي ف أ ش ا ر له إ ل ى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد ي الله رحمه الله و حدثني عن م ا ل ك عن ابن شهاب توفى س ن ة اربعين عشرين اه عن محمود بن ا ل ربيع ا ل أ ن ص ا ر ي كلكم عندك عندكم محمود بن ا ل ربيع ما ماذا عندك محمود بن لبيد انت بن لبيد و سارد سمعتمو ه يقرا بن ا ل ربيع ن ظ ر و ا روايه ي ح ي ا ء ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصار هذه هي ر و ا ي ة يحيى لكن قد تجدون في كثير من ن س خ عن محمود بن الربيع ر و ا ي ة يحيى التي ن د ر س ه ي محمود بن لبيد لكنها غلطه ف م ر و ا ي ة يحيى غ ل ط ة في قوله محمود بن لبيد الصواب هو محمود بن الربيع هذا هو الصواب يحيى خالفه سائر ر و ا ه ا ل م و ط ا وكل رواه هذا الحديث كلهم يقول محمود بن الربيع لكن ماذا قال يحيى ماذا قال يحيى قال محمود بن لبيد فيجب أ ن تبقى روايه يحيى على الخطا أ لأن مفهوم م ل ذ ا ا تجدون محمود بن الربيع؟ لان ر ب ي ع لأن ل ه ؤ ء ا ل ذ ي يحق هؤلاء كثيرا لأن كثيرا من المحققين ا ت و أ ن ا أ ت ع م د هذا الجمع الذي لا يوجد في ا ل ع ر ب ي ة يصححون ا ل ر و ا ي ة يجدون هذا كلام ش ه و ر معروف عند العلماء أ ن ي ح ي ى غلط فيجيء هذا ا ل إ ن س ا ن فيصلح روايه ي ح ي ى يزيل هذا الغلط ويكتب فيه ما يكتب ما كان محمود بن لبيد الذي هو غلط الصواب ونحود بن الربيع طيب هب أ ن ا ل أ م ر انتشر هكذا وتنوسيا محمود بن لبيد وبقي على الصواب إ ذ ا ق ر أ ت أ ن ت كلام عياط أ و كلام ابن عبد البر أ و كلام زرع و كلام كل متكلمين في, هذا في شرح ا ل م و ط ع وتقول ترى هؤلاء يقول محمود بن لبيد و أ ن ت تنظر في نسخ ا ل م و ط ع عندك لا تجد شيئا اسمه محمود بن لبيد لا تجد و الا إ محمود بن لبيد ماذا تقول في نفسك تقول ماذا يقول هؤلاء؟ هؤلاء يتجنون على ي ح ي ا ء إ ن م ا يحيى راه على الصواب و إ ن م ا ا ل ف ض ا ع ة و ا ل ش ن ا ع ة والغلط و ا ل م ص ي ب ة وقعت لنا من هؤلاء المحققين لا ينبغي أ ن يتصرف في كتاب الكاتب انت ترويه انت تروي ر و ا ي ة ي ح ي ا ء إ ذ ا قلت مالك عن, عن محمود ا شهاب ل ك عن عن بن م بن الربيع هذه ليست روايه ي ح ي ا قال يحياء ء بن يحياء وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أ ن ت تكذب على يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ما ق ر أ هكذا ا ولا رواه هكذا تك... عندما تقول قال يحيى بن يحيى كذا أنت تكذب أنت ويحيى... يحيى يحيى يقول ح يحيى ي ي ى بن محمود بن لبيد فيجب أ ن تبقيها وهذا داء ت س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة تمنه ت ق ر أ كتابا ويجتفه ي غلطا و أ ن ت من أ ن ت بعد انت أ و ل ا مؤهل لان يصحح الغلط وينظر في كلام العلماء تكتبه في ا ل ح ا ش ي ة وهذا هذا, هذا شيء كانوا يوصون به أ ن ا ذكرت لكم مره ومن ر أ ى خللا فيما انتذبت له أ ن يصلح الخللا اذا تيقنه جنبا جنبا لا تصلح كلامي أ ن ا لا تصلح المتن إ ذ ا تيقنته أ ص ل ح في الجنب خلي كلامي أ ن ا ل أ ن ه ما تعرف كلامي يكون صحيح وكلامك انت اولي غلط فهذا يعني ما ما لا يصلح للمحقق أ ن وي وي يغير ج ي ويزيل ي كلام صاحب ا ل ر و ا ي ة ولا سيما هنا ل أ ن ك أ ن ت تحقق روايه إ ح ي ا ء المفروض أ ن تترك أ غ ل ا ط إ ح ي ا ء ل أ ن ه ا مقصوده عند العلماء الآن عندما يقول لك ر و ا ي ة إ ح ي ا ء في هكذا ا وفي هكذا ا ج ي ت تصلحها أما ما يعني أنت وقعت عليه أنت ما فاطن له أحد ما من من تقدمك هذا الشيء فاطن عليه له وقعت وكانوا احرص ا على إ ز ا ل ة الخطائمين ولكن عندهم شيء اسمه ثقته النقل بشيء قال هذه ر و ا ي ة إ ح ي ا ء نعم ر و ا ي ة إ ح ي ا ء ب ع ج ر ه ا وبوجرها ثم بعد ذلك نصلحوا في الحواشي إ ذ ا ر و ا ي ة إ ح ي ا ء مالك عن الوشي هذا عن محمود بن لبيد ا ل أ ن ص ا ر ي هذه هي ر و ا ي ة إ ح ي ا ء لكن رحيح ابن إ ح ي ا ء غ ا ل ط فيها والصواب محمود بن الربيع هل نكتبوه ذ ا الصواب نكتبوه لا نكتبه في الحواشي م و نكتبه في ا ل نكتبه في كتبنا أ م ا أ ن نخرج ا ل م و ط ا ونطبعه ونزيل محمود بن لبيد ونضعه محمود بن الربيع هذا ليس لنا لا لا. كتبك كتب ت انت ب ك أ دير م و ط ا فلان الفلتاني ودير لي بغيتي أ م ا م و ط ا المالك بروايه ي ح ي ا ء خصيب طه ق ع قال عياد ر ح محمود ه الله م بن لبيد كذا قال ي ح ي ا ء هذه ر وخالفه ا إحياء ي و سائر ر و ا ة ا ل م و ط أ وسائر الناس كلهم يقول محمود بن ربيع وهو الصواب ثم قال ع ي ا د وجدت و معلقا عن ابن و ض ا ح ابن و ض ا ح ا ل ق ر ط بن ي المالكية هذا ا أحد أئمة و ج د ت م ع ل ق ا عن ابن و ض ا ح أنه ق القرطبي ي ا ل هو محمود بن ب ي ن ل ب د فقائل هذا يريد أ ن ينفي ا ل خ ط أ عن حيله ا فيه ل أ ن ك إ ذ ا قلت محمود بن لبيد آه المرء ينسب إ ل ى جدي النبي يقول أ ن ا ا بن عبد المطلب النبي لا كذب فانتسب إ ل ى جدي فسواء أ ق ي ل محمود بن ربيع أ و محمود بن لبيد فكل صواب ل أ ن ه م ر ة نسب إ ل ى أ ب ي ه ومرة نسب إلى أقل جده هكذا وجد القاضي عياذ معلقا ن عن ابن والدحل ليس من قوله هو ل ك ن قال يقال وهذا الذي علق عن ابن و ا ل د ح قال ابن خ ز ي م ة أ ي ض ا إ م ا م ا ل ا ئ م ة ا بن خ ز ي م ة رحمه الله قال هو محمود بن ربيع بن لبيد لكن ي ش ك ل على هذا أ ن أ ح د ا من النسابين لم يذكر في نسب محمود بن الربيع لبيدا ما ذكره أ ص ل ا وقال اِبْنُ استِبْعَادَ حَجَرِ, ابن حجر وذكر اِنْ حَجَرِ وجان آ خ ر الاستبعاد ومحمود بن ا لبيد أ اشهالي من الاوس ومحمود بن الربيع من الخزرج فكيف ك ي ومحمود ن بن لبيد ع نعم م م و و ح بن لبيد هذا الذي هو في روايه ي ح ي ا ء والذي هو غلط هو محمود بن لبيد بني راثيع بن القيس ا ل أ ش ه ل ي ا ل أ و س ي ا ل أ ن ص ا ر ي ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه أ ح ا د ي ث وهو صحابي على الصحيح أ ث ب ت الصحبه له البخاري وغيره لكن قال ابن أ ب ي حاتم الرازي س أ ل ت أ ب ي عنه فقال لا صحبه له ومثل ذلك قال مسلم لكن يعني بن عبد البر قال في مسلم ي ن هنا كلاما شديدا الحاصل أ ن أن أن ه م يستظهرون أ ن ه صحابي وقالوا قد روى أ ح ا د ي ث تدل على أ ن ه صحابي من تلك ا ل أ ح ا د ي ث م راه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده عن محمود بن لبيد قال عن محمود بن لبيد أ خ ي ب ن ي عبد ا ل أ ش ه ل أ ن ه قال أ ت ا ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا قال هذا ظاهر أ ن ه كان حاضرا لأنه يقوله ا ث ن ا ص ل ى ب ن ا في مسجدنا وفي ا ل ح ق ي ق ة هذا ظ ا ه ر في ك و ن ه صحابي وليس ا ن ا في ك و ن ه صحابي ل ا ي ق ط ع ا لماذا خ ل ل ا ف ل أ ن ه قد يحتمل أ ن ه ك ا ن ح ض ر ا ولكن قد يحتمل أ ن ه يقول ا ث ن ا أ ي ق ص د ق و م ه ي ق ص د ق و م ه أ ن ت و مثلا قد تقولون جاءنا فلان ا ل أ م ي ر الفلاني العالم الفلاني ما كنت مولودا أ ص ل ا أنت ولكن جاءنا جاء نحن المغاربه وانت مغربي فكذلك هنا قد يحتمل فصل بنائي بقومنا محتمل ولكن هذا أنه أنه هذا الذي يحتمل محتمل الله أعلم الربيع الرواية الربيع هنا أظهر أنه هو فهو جاءنا بنائي بقومنا بن بن بن صحابي أما صواب الربيع قد محمود محمود بني بن سراقه و بن عمرو ا ل أ ن ص ا ر ي و الخزرجي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان ب ن ا خمس سنين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته و أ خ ذ ماء من دلو دلو كانت م ع ل ق ة في بئر عندهم في الدر ف أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الدلو ماء فجعله في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم مجعه في وجه الغلام محمود بن الربيع فهو المجهة وهو يحدث بهذا هو تذكر تلك رجل قال قال يحدث عن ق ل رسول الله ت مجهة مجهة م في محمود ا دارنا ء من نعم م عن دلو في دارنا. نعم. عن محمود بن لبيد ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى ع ت ب ا ن بن بن مالك ع م ر الأنصاري الخزرجي البدري ي بن العجلان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عن ل وسلم ي ه و ك ا النبي الله صلى عليه ل و س محمود آخ خطاب خلافة بينه وبين عمر بن خطاب ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه、معم. عن الله ومات عمر م بن لبيد ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان ي أ م قومه وهو أعمى ك اعمى ن يأم أ قومه وهو أعمى في هذا دليل على جواز إ م ا م ه ا ل أ ع م ى و ه م ذهب ا ل م ا ل ك ي ة يقول بشار وجزليني ا ل ان يؤمر ومن يخالف فرعنا ولعمر ا أ ا ن ع ا ت ا ن ى ب ن ل م ا ل ك ي رضي الله عنه كان يؤمر كومه و هو أ ع م ى و أ ن ه قال ل رسول الله صلى الله علي ه وسلم إ ن ه ا ت ك و ن ا ل ظ ل م ة و المطر و ا ل سيل و أ ن ا رجلون ظ ر ي ر البصر ي ق و ل عيتان مالك رضي الله عنه ل ل نبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م إ ن ه ت ك و ن ا ل ظ ل م ة والمطار والسيل فهو يشكو من هذه طيب ع ت م ا ن بن مالك أ ع م ا ه يشكو من الظلمه انه تكون ا ل ظ ل م ة والمطار والسيل شكواه من المطر معقوله شكواه من السيل معقوله شكواه من ا ل ظ ل م ة غير معقوله هل يشكو أ ع م ى من مطر من, من ظلمه كيف يشكو الاعمى من ظلمه وهو في ظلمه و إ ن كان الناس في نحر ا ل ظ ا ه ر ة هو في ظلمه يذكرون أ ن رجلا اعمى ا يمشي بالليل وعلى ر أ س ه ج ر ة ويحمل قنديلا فلقيه إ ن س ا ن فقال يا فلان ما ش أ ن ك بهذا القنديل ي انت اعمار ي ل ل ط ي قال ق لكي يراني اعمل ا بصيرتي مثلك, مثلك. <تصفيق> هذا القنديل ي لا أ ح م ل ه لارى إ ن م ا لارى فلا يضربني فتسقط ا ل ج ر ة ف ت ن ك س ر إ ذ ا ش ك و ا ا ل أ ع م ى من ا ل ظ ل م ة غير و ا معقوله فكيف يقول إ ن ه تكون ز ل م ة او نظر ا ل ب ص ر الجواب عن هذا أ ن ع ث م ا ن من الالكين رضي الله عنه لم يكن أ ع م ى و كان مبصرا لكن وقع على ه ا وقع ل هو عترى نظره ما ي ع ت ر ي ا ل أ ن ظ ا ر من ا ل أ م ر ا ض ت او ا ل ع ا ف ي ة ف ب د أ ن ظ ر ه في التضاؤل إ ل ى أ ن ذهب في هذا الوقت الذي في هذه التاريخ و ق ا ا ل ت الذي تقع فيه هذه ا ل ق ص ة لم يكن بصره ذهب ب ا ل ك ل ي ة إ ن م ا ما زال يبصر شيئا يدل لهذا ر و ا ي ة عند الشيخين أ ن عتبان بن مالكين اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ل ل ه قد أنكرت بصري أنكرته أنكرته, ما كنت أعرف منه قد أنكرته بصري م انكرت كنت منه أعرف أ قد بصري وفي إ ن ي أصلي قومي إلى آخر الحديث إلى و آخر ر و ا ي ة عند مسلم قال اصاب بصري بعض الشيء فبعثت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ي أ ح ب أ ن ت أ ت ي ن ي فتصلي في منزلي ف أ ت خ ذ ه مصلا إ ل ى آ خ ر ا ل حديث وفي ر و ا ي ة عند الطبراني لما س أ بصري إ ذ ن لما هو في هذه ا ل ق ض ي ة هنا ساء بصره و أ ن ك ر بصره و أ ص ا ب ه على الشيء لكنه لم يذهب ب ا ل ك ل ي ة ولكن لما كان موشكا للذهاب قال أ ن ا ضرير أ ن ا رجل ضرير البصر أ ي أ ك ا د أ ك و ن ضرير البصر ل أ ن ما قارب ا ل ش ي ء يعطى حكمه وإذا السيل هذا كان بينه وبين مسجد ق و م ه الذي يصلي فيه كان واد ف إ ذ ا كثرت ا ل أ م ط ا ر نحن نقول حمل الواد ها في, في, في الصحيحين ان عتبان بن مالك أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد أ ن ك ر ت بصري و إ ن ي أ ص ل ي لقومي ف إ ذ ا كانت ا ل أ م ط ا ر سال الواد الذي بيني وبينهم لم أ س ت ط ع أ ن آ ت ي ه م ف أ ص ل ي لهم فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم نعم عتبان مالك الله وهذا م أعمى وأنه قال الله الله عليه والسيل وأنا رجل ضرير تكون بيتي البصر فصلي خ ه مصلى فيه هو ستفوته ا ل ص ل ا ة مع المسلمين في الجماعه ة في ذ ه عندما ي تقع له هذه ا ل أ ع ذ ا ر ف أ ح ب أ ن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من بيته يتخذ ذلك الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أ ل ا يصلح أ ن يصلي في غيره من الموضع ب ل ا جعلت ل ل أ ر ض مسجدا وطهورا ا لكن تبركا بموضع قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ط ئ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا مشروعيه التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم وبالمواضع التي قام فيها و و ط ئ عليها ولعل ّ م َ ل ك ا رحمه الله أخرج هذا النهي قبره وأنه بآثاره الله اتخاذ يتخذ فهذه الحديث وثنان المعنيين التبرك ليفرق بعد حديث النهي عن اتخاذ قبره ليفرق بين عن عليه وسلم إلا ما معنيان كان إلا كالشجارة فهذه فهذه فهذه فهذه نعم فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ في هذه الروايه في روايه الموطا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مفردا لكن في روايه في, في, في, في الصحيح جاءه فغدا ابو بكر معه وفي روايه عند مسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من شاء الله من اصحابه ق د يحتمل ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم اولا او قد واعدا ب ا بكر وجاء معا ثم لما دنايا من البيت وعند الدخول جاء غيرهم فدخلوا جميعا ف أ ش ا ر له إ ل ى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلى يصلي يصلي الأصل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء هذا دليلا على جوازي أن يصلي المزور إماما أن يصلي الزائر إماما بالمزور إذا رضي المزور بذلك الأصل أن صاحب البيت رضي جواز إماما اتخذ هذا إماما إماما إذا إمام الناس هو أن أن أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ل ا ي أ م ن الرجل الرجل في سلطانه هذا ا ل أ ص ل أ ن الرجل لا ي أ م الرجل في سلطانه في بيته لكن إ ذ ا أ ذ ن ذو السلطان أ ن يؤم في سلطانه فهذا لا ب أ س به ولهذا الحديث وغيره و إ ل ى مجلس آ خ ر إ ن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إ ل ه الا أ ن ت س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إليك ا ل ح م م د لله ل ل رب ا ا ع ي ن